من القران رباني, رباني وادبني وهذبني وجعل سلوكي عنواني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد احبابي إخواني وأخواتي في الله عز وجل، بناتي وأبنائي في الله تبارك وتعالى، حييكم من قلب يدعو الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا جميعا سعادة الدارين، وأن نسعد برض الله والجنة. نحن مع برنامجنا التربية القرآنية. لا زلنا نعيش مع آيات سورة البقرة التي يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه. والتي تأتي شفيعة لصاحبها يوم القيامة والتي تتقدم يوم القيامة مع سورة آل عمران لتأخذ بأصحابهما إلى أعلى الجنان كنا مع سورة مع آية الكرسي طريقنا إلى الجنة من خلال آية الكرسي واتفقنا في المرة الماضية أرجو أن ننسى أن نقرأها على الأقل لخمس مرات في اليوم وإذا أنسان الشيطان بعد كل صلاة إذا أنسان الشيطان نضاعف هذا العدد ترغيم للشيطان حتى تصير جزء من حياتنا الآيات التي تليها من الآيات العظيمة جدا التي كان ورددها النبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم لها والله سميع عليم نحن في هذه الحلقة نأخذ التخليه والتحليه الله سبحانه وتعالى من البداية يقول لا اكراه في الدين لا اكراها في الدين قاعدة عامة لا يجوز اكراه الابناء ولا اكراه البنات ولا إكرار أحد أبدا على أن يلتزم بدين معين وإنما يجب أن استعمل العقل في الإقناع ويستعمل القلب في الشعور بالحب والإقبال على هذا الدين الذين يأتون بالأوامر والنواهي هؤلاء يخالفون المنهجية الأولى إحنا قلنا الربوبية قبل الألوهية الربوبية 875 مرة والألوهية 125 مرة في القرآن الكريم يعني سبع جرعات ربوبية على مد جرعة ألوهية يعني الله يعطي على ما الله أمر يعطي سبع جرعات وأمر جرعه واحدة هذه المسألة لابد أن تكون واضحة الإقناع للقلب والشعور بال... الإقناع بالعقل والشعور بالقلب يوم الإنسان يقتنع ويأتي راغبا بنفسه أنا رأيت في المؤسسات التي فرضت الحجاب البنات بيخلعوا الحجاب على باب المدرسة ورأيت المؤسسات التي منعت الحجاب الناس عملت مظاهرات في فرنسا وفي أماكن عديدة لتواجه قرار منع الحجاب الآن المعارك الموجودة في تركيا عشان موضوع الحجاب والرئاسة وما إلى ذلك الناس ستبسك أكثر الحجاب بدأ المكان في تركيا كلها لا يساوي 3% من المسلمين يعني أكثرهم مسلمون الآن الحجاب يزيد عن 67% في آخر إحصاء ليه؟ لأن الناس بتعملها من نفسها هي راغبة وإن كانت الحكومة ضاغطها في عكس هذا الاتجاه نفس المسألة في تونس في غيرها شريعة الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين لا تأتي لأحد بالمسدس فوق رأسيه ولا بالسكين فوق رقباته وتقول إما تسلم إما أذبحك هذا لا يقول الشرع لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إنسان يختار والعقل جعل لكي يختار الإنسان طريقه إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا اختار طريقك وانت ستختار الطريق وتتحمل المسؤوليه قد تبين الرشد من الغي في سكتين اما الحق واما الباطل اما الخير واما الشر اما الرشد واما الغي ولازم تسأل نفسك انا على الرشد ام الغي انا على الحق ام الباطل على الصح ام الخطا لازم نسأل انفسنا ونعمل مراجعة مستمرة لانفسنا ماذا نفعل قد تكون صح في جانب لكن من صح في جوانب اخرى حياتك طيبة جدا وانت راضل وانت هادئ لكن لما بتغضب بالدنيا كلها بتبوز وبتتكسر وبتتغير وكلامك كله يعني يختلف تماما عن حالة الرضا قد تكون جيدا في حالة الفقر لكن حالة الـ الـ الـ الغنى تنسان اخر مختلف استكبار وشعور كذا ونسيان لحقوق الفقراء واولهم الاب والام والاخ والاخ والاخت والاقارب اذا قد تبين الرشد من الغي تبين بايه عندنا علامات مضيئة لهذا البيان اول حاجة الفطرة جوانا فطرة بتقول ده حق ده باطل ده صح ده غلط فيها مؤشر الحلال وبين والحرام وبينهم امور مشتبهات عارف المؤشر بتاع الامبير بتاع اجهزة الضغط القلب اجهزة اللي بتقيس الكهرباء الامبير الموجود في اي الموجود حتى داخل السيارة يعني في مؤشر موجود صح غلط يبقى الفطرة في هذا المعيار وبعدين العقل يعرف الصح من الخطأ كثيرة غير مستئمن اهتدف الى الصواب والخطأ بطريق العقل لان العقل ميزان وبعدين الاعلى من هذا كله هو الوحي الوحي الرباني اللي جاي من عند الله سبحانه وتعالى هذا الوحي الرباني ايضا ميزان بل هو الميزان الاول الذي يرجع اليه معيار الحق والباطل يبقى عندنا الوحي والفطرة والعقل بعد كده يأتي العرف العرف قد يأتي بالشيء صحيح وشيء غير صحيح شيء حق وشيء باطل لكن يبقى دائما حكم النص وحكم الفطرة يتوفقان بشكل دائم العقل مرات يميل مع الهوى العرف على حسب الاغلبيه هي صاحبة هوى ولا صاحبة صدق هدى ام ضلال الى آخره لكن امام هذا الامر كله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله دي المسألة اللي اختلطت على عدد كبير جدا من الناس ناس كثيرة تؤمن بالله سبحانه وتعالى وما يؤمن أَكْثَرُمْ بالله إِلَّا وَهُمْ مشركون. ها بيحب ربنا لكن بيحب ابنه أكثر من ربنا بدليل لأن الأم بتقوم لابنها في أي وقت من الليل لكنهما ربنا سبحانه وتعالى ينادى للصلاة لهم والصلاة خير من النوم الله أكبر ما بتقومش الأم الأب لو ابنه مرت بيجربه على المستشفى في أي وقت من الليل أو النهار لكن بيقومش صلاة الفجر ايه هو الطاغوت الشيء اللي بيعظم شيء طغى كده واصبح له عظمه في نفس الانسان واحد بيشتغل مع واحد وقال له اعمل حاجة غلط يعظم هذا الشخص عنده ويعظم شعوره بالخطر من ناحيته ويصغر يعني الخطر من ناحية عذاب الله عز وجل فيطاوع مسؤوله ويعصي الله سبحانه وتعالى زي الناس اللي بتعذب المسجونين الناس اللي بتلاحق الناس الابرياء الامنين هو يطيع سيده وإن أطعنا ساذتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة فالنتيجة إيه الله سبحانه وتعالى يقول لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون الكل هيتحاسب إن فرعون وهامانا وجنودهما كانوا خاطئين هذه المسائل تحتاج إلى حسن لأن الإنسان يمكن أن يكون عنده إيمان بالله ثم إيمان أيضا بالطغوط طغوط الحب لما واحد يحب واحده واحد بيقول لي تعرف انا لو خطفت ليا او اللي مش خطفت ده واحد بيحبها كده يعني لو طلبت حكة من السماء اجيبها سلو الله سبحانه وتعالى يكلفك ان تاتي بقطعة من السماء كلفك ان تصلح نفسك في الارض بشكل سلس ومتدرق وطبيعي جدا الواحد عشان بيحب واحدة انا شفت بعيني ولد وقف يتكلم مع بنت وقف على رجليه رحنا نصلي العشاء وقف يكلم البنت كنت داخل يعني الجامعة ساكن جوه الجامعة وفي يكلم البنت رجعنا من صلاة العشاء وقافي يكلمها اجى صلى معانا العشاء روحنا ثلاثه اتمشى الساعه 10 11 بين اللي بيكلم البنت رجعنا ونمنا وقمنا لصلاه الفجر رايح اصلي الفجر لقيته واقف بيكلم البنت راجع من صلاة الفجر لقيته واقف بيكلم البنت طب قول للشخص ده تعالى نصلي فقط يعني بنصف جزء نصف جزء ياخد كم دقيقة قراءة الجزء بيأخذ 35 دقيقة قراءة مجوده يعني نصف الوقت ذا يعني قد ايه يعني بالضبط هنأخذ أقل من 20 دقيقة أقل من 20 دقيقة يقول لك طورته مش معقول يعني يا اخي كل الناس حظه من اما فليخفف الله طيب اش بقنا بتتكلم في التليفون ساعتين ومن تكلم في التليفون فلا يخفف بالضبط زي ما احنا بننظف الاواني قبل ان نضع طعاما اخر لا يصلح ان يوضع الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر مع طواغيط اخرى مثل حب المال حب الشهرة حب النساء حب الشهوه حب السمعه حب الـ الـ الـ الـ الولد حب شيء يطغى على حق الله تبارك وتعالى وعلى حدود الله عز وجل احنا بنتكلم ببساطة وبنناقش بعضنا بصوت عالي لان الحقيقة المرة ان احنا عندنا ايمان مختلط مختلط ايمان بالله مع ايمان بالتواغيط وتواغيط كثيرة جدا واصبح فعلا من القرآن اللي غير الاعراب فجعلهم يقودون العالم اصبح كبار المفكرين اسرى لهذه الطواغيت العديدة الكثيرة الموجودة اصبحت الادمغة التي يجب ان تقود الامه الى رجدها أدمغ الذليلة لا تسقني مع الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي. أصبح الذين كتبوا وقالوا لا يجوز أبدا أن يكون هناك معاهدات مع اليهود المغتصبين لارض فلسطين ولا يجوز بيع ولا شراء ولا كذا دي لا تتغير والناس التجار يروح يفتحوا أبواب للتجاره معهم لكن والله ما أكرم هؤلاء يعني الواحد يحيي أساتذة الجامعة في بريطانيا نقابه أساتذة الجامعة الذين قالوا اننا نرفض أن يكون أستاذ في الجامعة لو أي علاقة بالحكومة الإسلامية بسبب ما تفعله في الدول الإسلامية وفلسطين بشكل خاص وفي غزة والضفة وغيرها لكن عندنا ناس رقعت فتاوى والدنيا سهلة وطلع ولاد عمنا واحنا مقصرين في حقهم كمان هذه كلها طواغيط أن الفتوى لم تصدر عن خشية قلبية وحجة شرعية إذا لم توجد الخشية القلبية كان هناك تدليس وإذا لم توجد الحجة الشرعية كان هناك تلبيس فضاعت الأمة بين التلبيس ممن لا يملكون الحجة الخشية القلبية والتدليس والتل... والتلبيس بين من لا يملكون الحجة الشرعيه او الخشيه القلبية او ايهما نحن في حاجه الى اعاده تنقيه لنا جميعا علماء وعموم الامه نخبة وغير النخبة كلنا نحتاج الى كفر بالطاغوت وايمان بالله تخليه وتحليه احنا ندخل الاسلام بنقول ايه لا الهه تخليه الا الله تحليه هي دي الحقيقة اللي لابد نواجه بها أنفسنا حتى نسلم إسلاماً صحيحا فدرسنا اليوم اللي بنكتبه تخليه وتحليله. كفر من الطغوت إيمان بالله. هذا هو الذي يجعلنا نتمسك بالعروة الوثقى. لم في صام لها. الله سميع عليم. إذاكم من الخيراً. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن رب.